ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحور يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصله ثقب، وما أدراك ما ثقب، لا تبقي ولا ترق، لو واحدة للبشر. عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يقتاب الذين أوثوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 تساءلون عن المجرمين ما سلككم في ثقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين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 استنفرا ثرَّتْ مِنْ قَسْوَرَهُ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أُمْرِ إِمْ مِنْهُمْ أَيْ يُؤْتَ صُحْفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذكرة